أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن في لا تغن عني شفاعتهم شيئا إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال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 وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت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 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْنَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا وآية لهم الأرض ميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأع نابوا وتنازلنا فيها من العيون ليأكلوا من زمره وما عملته أيديهم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نَسْلَخُ منهم مهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم القمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابقا وكل في فلك يسبحون وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مَا ما يركبون وإن نشأ نغلقهم فلا صرخ لهم ولا هم إِلَّا رَحْمَةً رحمة منا وامتاعا وَإِذَا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما طلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم مِنْ آية من مِنْ آية من رَبِّهِمْ ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا منهم ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أضعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يسلمون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون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 فاليوم لا ظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يزعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون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 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مصبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يخلدون أولم ير الإنسان أن انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قل يحسيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عديد الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أن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 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصاف فالتانيات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحِرَّا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعَلَى من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصف إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقف فاستف أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويشكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستشخرون وقالوا إن هذا إلا زحر مبين أإذا متنا ترابا وعظاما بعو لمبعوثون من إن الأولون قل نعم وأنتم داخرون انما هي زجرة واحده فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا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 وقفوهم إنهم مشتولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعضهم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 فأغويناكم إنا كنا ظاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائن لذلك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجشون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق محلوب فواك وهم في جنات النعيم على حرم متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاحرات الترفعين فَأَن النَ مكنون فأقبل بعضهم على بَبُ بعض مَالَ قال ش لي يقول ائنك لمن المصدقين ا اذا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينه قال هل أنتم مطلعون فاطلع فِي في شوائل الجحيم قالت الله إن كثم ترجين ولولا نحمة ربي لكم من المصبرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أَلَانِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَم شَجَرَةُ الزَّكُوبِ إِنَّهُ جَعَلَهَا فِسْمَةً لِغُوَادِمِ إِن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكرون منها فمالئون منها البطور ثم إن لهم عليها لشوبا من حبيب ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم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 ولقد أرشدنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاصبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 أغرقنا الآصرين وإن من شيعه لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبي وقومي ما لا تحضون أيفك أن دون الله تريدون فما أنقذ برب العالمين.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 تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تحملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به جيدا هم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي ربي هدني من الصالحين فبشرناه بغلام الحليم فلما بلغ معه السعيق قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا سرى قال يا أبا دفعا ما ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتلهو للجبين وناديناه ان يا فقط الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو الفناء المبين وفديناه بذبح عَظِيمٍ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إِنَّهُ من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبعثنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منلنا على موسى وهارون ونجيناهما وقوهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليه ما في الاقي سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إِلَّا سَلَامٍ المرسلين إِذْ قَالَ لقومي أَنَا سَتَقُونَ هَذَا بحلا بَعْلَهُ وَتَلَرُونَ أَحْسَنَ الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وترطنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إِنَّهُمْ من عبادنا المؤمنين وإنما نكون من المرسلين إنا جئناه وأبنه أجمعين إلا عن الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مسبحين وبالليل أفنا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَنِينَ إِلَّا بَقَى إلَنْ فَكَانَ مِنَ فالتقمه الحوت وهو مجين فلولا أنه كان من المسبحين لنبذ في بطني إلى يوم يبعه فنبلناه بالعراء وهو شقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقتين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزين فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاشتبتهم ألربت البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصرف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأدوا بكتابكم إن كنتم صادقين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 إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تحبون ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صان الجحيم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 كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد شبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين فَسَوْفَ فسوف يبصرون أفبعذابنا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 والقرآن للذك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادى ونادى حين مناه واعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء ما سمحنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بلهم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خشاء رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم السماوات والأرض وما بينهما فليرزقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب وقبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاك وتمود وقوم نوط وأححاب الأيكة أولئك الأحزاب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 نهو أوان إن سقى الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشوة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وطفنا الخطاب وهل أذاك نبأ الخفض إذ إل تشوروا المحرام إذ إل دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصنان بغى بعضنا على بحث. فاحكم بيننا بالحق ولا تشفط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعون نحجة قال أكفلني يا وعزني في الخطاب قال لقد ولمك بسؤال نحجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء لا يفغي بعضهم على بعضهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاشتغفر ربه وخر راكعا وأناه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 السماء والأرض وما بينهما باطنا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا نحاتك المستدين في الأرض أم نجعل المستدين كالقناطر كتاب أنزله إليك مبارك لي؟ لتنبروا آياته وليتذكر أولو الألفاب ورهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ أورض عليه بالعشي الصافنات الفياس فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارك بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم اناه قال رب اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فشقرنا له الريح تجري بأبنه رقاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواق وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب والقر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بقب رجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي وقل بيتك ضبا فضب به ولا تحمد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواق والكر عبادنا ويعتوب أولي الأيدي إِنَّا إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المسلمين اضفينا الاطيار واذكر اثماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الاطيار هذا ذكر وان التقين لحسن ما آب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب والتقين فيها يدعون فيها بفاكهة فسره وشراب وعندهم قاصرات الطرف اسراب هذا ما توعدون ليوم الحساب انها هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغسيم ساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انه هل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فاجدوا عذابا النار وقالوا ما لنا لا نرى رجانا كنا نعدهم من الأشرار أدخلناهم سخريا أمزارا عنهم الأبصار. إِنَّ ذلك لحق تخاصب أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهر والأرض وما بينهما العزيز الغفار قلوا هو نبأ عظيم أنتم عنه محلظون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون <تصفيق> إن رحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة خالق بشرا من طيل فإذا سويته ونفقت فيه من روحي ساجدين فسجد المنائكة كلهم أجمعون إلا ابنيس استكبر وكان من الكافرين قال يا ما منعك أن تشجد لما خلقت بيدي أشتكبرت أم كنت من العادي قال أنا خير منه خلقتني من وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيب وإن عليك لحمتي إلى يوم فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأخوين لهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأمن أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أحألكم عليه من وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين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 الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه مَا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إِنَّ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 ولدا لا اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النَّهَارَ على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار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 يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بحث خلق في ظلمات ثناء ذلكم الله ربكم له الملك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 إن تشكروا يرضه لكم ولا تجروا آجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم ذات الصدور وإذا مش الإنسان ضرع دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة ونسي ما كان يدعو إليهم قبل وجعل لله أنزادا ليضل عن سبيله قل تمتح بكفرك قليلا إنك من أصحاب نار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أذو الألفاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم أورق من فوقها أورق تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما سَلَكَهُ ينابيع في فِي ثم يخرج به مختلفا ألوانه يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ثم أَلْوَانُهُ يُقْرِنُ بِهِ زَرْعًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكران اولي الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسيه قلوبهم منك ذكر الله أولئك في الظلام مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من ثانية شعروا منه جنود الذين يخشون ربهم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هان أَفَمَنْ يَتَّكِي بِوَجْهِ شُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكِيلَ لِلظَّارِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ غضّنهم فأذّوه العذاب من حيث لا يشعرون فأذّوه الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب علم الآخرة أحسن لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتبكرون قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون ضرض الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سنما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثر لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختشمون صدق الله العظيم